يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَذِبًا تِلْكَ الْكَفْرُ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا يَحْلِفُونَ بِالْغَيْبِ فَأَضَلُّوهُ وَلَقَدْ قَالُوا كَذِبًا تِلْكَ الْكَفْرُ وَكَفَرُوا بعده وما نقمو الا ان اغناه الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يفقيرا لهم وإن يتولوا معذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة فإن يتوبوا وما لهم في الأرض وإنما